بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير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 ربنا وسعتك كل شيء الرحمه وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ان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 جاؤه بالحق من عندنا قال قتلو قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا لسائهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذرني أقتل موسى واليدعو ربه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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاء قل بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم, فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلكت حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير القائل أتاهم كبر مقدّن عند الله كبر مقدّن عند الله وعند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 من عمى سئا فلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَةً مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِي مَا لِي أَدْعُو كُمْ إِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ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 خذوا ذكرى لأول الألباب فاصبر إن وعد الله حق واصرف لربك وسبح بحمد ربك بالعشق والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطة أتاهم إن في صدورهم إلا كبر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 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليلاً ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا آتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني استجب لكم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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء الا اله الا هو فان تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناؤا وصوركم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 قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُصْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون